Bismillah Rahmanir Rahim Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! la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 نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ يتبعون ما تشابه منه بيتغاء الفتنه وبتغاء تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله